رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ مِّنَ الْمُخْلَصِينَ وَعْدتَهُم وَمَا نُرْسِلُ صَلَاحًا مِن آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِ مُشْئَةَ وَمَن كَفَّ فِيكِ الشَّيْءَ آتِي يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِيتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُلْ وَاهْكَبَرُ مِن مَّقْتِلِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ دُعِيتُمْ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا فْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَ نَفَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَالْآنَ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُغْرًا فالعقب لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينجد لكم من الشماء رجقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلوقا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 نشئ لمن ملك اليوم لله الواحد القهار